اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا و ا ص ف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم خذ ب أ ي د ي ن ا إ ل ي ك أ خ ذ الكرام عليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إ ل ي ك اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ت و ب ة ودوامها ونعوذ بك من ا ل م ع ص ي ة و أ س ب ا ب ه ا اللهم أ خ ر ج ن ا من الدنيا سالمين من و ب ا ر ه ا وأرحنا موسوعه ن الدنيا ا إ ل ى ا ل ج ن ا ب ل ع ي للعلوم الاسلاميه ي ا و اللهم ا ش ر ح لنا الحال اللهم اصلح لنا الحال واشرح لنا البال وافتح لنا الاقفال وارزقنا الصدق في القول والاعمال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 اللهم اجعلنا ممن وفقتهم ل ل ي ل ة القدر ا ل م ب ا ر ك ة اللهم ارزقنا حسن صيامها وطول قيامها وارزقنا عفوها ومغفرتها و م ر د ه ا وسلامها برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجعل آ خ ر كلامنا من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله اللهم اجعلنا من العاملين بها وانفعنا بقولها واجعلنا من خيار أ ه ل ه ا واجعلنا من الناطقين بها عند الموت برحمتك والإكرام ارفع مصر اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عن مصر الغلاء عن البناء والوباء ا و س ئ ر بلاد الاسلام. اللهم ل ع ي ك ه ا ع د ا اعداء ئ ك ل ا ا س ل ل ل م ه م انتقم منهم د شر لهم شركه ا ن دعويه غير ربحيه و ا ت مضمون ر ي ا ل ي و ا ل ج ت م ا د ي اللهم ارن فيهم عجائب قدرتك ارن فيهم ب أ س ك الذي لا يرد عن القوم ا ل م ت ر م ي ن اللهم لا تسير لهم تتبيرا ولا تجعل لكافر على مسلم سبيلا برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم حرر الاقصى على رايات الايمان وصيحة و ت ك ب ي ر وتوحيد الاعتقاد اللهم ا ح ف ل اهل ا ل ق ن ا في ه ص ل ا ة ق ب ل ا ل م م ا ت ق ر وفي تحرير ا ل م ك ا ل س ي ر برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ا ح ف ظ اهل ا ل س ن ة في العراق وفي والاكرام يا كل مكان برحمتك يا ذا الجلال、والإكرام. اللهم ذا الشباب اللهم ارحم موتانا واهلك اعداءنا وارفع درجاتنا وتقبل موازيننا واغفر لنا خطايانا وتب ع ع ل ى العصاة م ن ا و ا س ت ج ب د ع ا ن ا واستجب د ه منا واستجب دعاءنا واستجب واستجب ولا الباقيات الصالحات رجاءنا. واختم تخيم بفرنك برحمتك ا ل ل ا ا ل ل و ك ر ا م ا ج ع ل ج م ع ن ا هذا جمعا م ر ولا تحرمنا ق اكرمنا ولا تهنا ولا منا ولا ح تهنا شقيا ولا محروما اللهم تهنا مخفور وعيب و ع م ر صالح مقبول و ت ج ا ر ة لن ت غ و ر وحد مبروك برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اصلح شبابنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا واباءنا وامهاتنا ولمن كان له حق علينا اهدنا واهد بنا اهدنا واهد بنا اجعلنا سببا لمن اهتدى وجعلنا هداه مهتدين ا ص ل ح ن ا و أ ص ل ح بنا أ ج ع ل ن ا ص ا ل ح ي ن مصلحين برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اشف مرضانا و غرض المسلمين اللهم عاف المبتلين و سر كرب المحزونين و أ ذ ه ب الغم عن المهمومين و ق ل الدين عن المدينين و فك أ س ر الماسورين وفك أسر, وفك أسر اللهم م أ س و ر ي ن ا ل ر ح م ك ب أ ط ف ا ل ا ط ف ا ى والنساء الزكاه ل والشباب الحيارى ا ل ل ه م رحمك اليتامى بأطفال و ا ل ن س ا ا ء ل ع ك ا ل ى و ا ل ش ب ا ا ب ل ح ي ا يا ذا ا ر برحمتك ى ل ج ل ا ل و م ا ل ا ا ل ح م د لله رب ا ل ل ع ا م ي ن